وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنشَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن تأخذناه ولتاخذناه منا دونا لاتخذناه منا من دونا إن كنا فاعلين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 دونه فذلك نجزيه جهنما فذلك نجزيه جهنما كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتاقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل مئي أكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بلهم عاذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أدركوا بالوحيد ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذعون ولإمّستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا لا يقول النّياويلنا إن كنا ظالمين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشدهم من قبل وكنا به عالمين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 ثم نكسوا على ربوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينققون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينققون فعوكم شيئا ولا يضركم أُفِلَّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وصرو آلِهَتَكُم إِن كُنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأقسرين ونجيناه ولوقا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء وكانوا لنا عابدين.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 ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعيما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عيوننا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدرى سود الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إن وأنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجدنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننج المؤمنين وزكريا ابن دا ربّه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأن فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرِ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 فلا كفران لسعيه وإن لم كاتبون وحرام على قرية أهلناها أنهم لا يعجون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب وقترَبَ الوعدُ الحقُّ فإذا هي شاخصةٌ أبصارُ الذين كفروا ياويلنا قد كنَّا في غفلةٍ من هذا فدكُنَّا في غفلةٍ من هذا بل كنَّا غالبين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم المدائن هذا يومكم هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطيس جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.